النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية. الدين ما على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الاحد الثلاثين من ربيع الثاني لسنه 1440 للهجره نبدا نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين جنود الخلافه يسيطرون على ثلاث قرى بهجوم في كنر هل كانوا مصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافه في ولايه الشام هل كانوا مصابون من الجيش النيجيري المرتد بصوله لجنود الخلافة في برنو هل كانوا مصابون من الشرطه والاستخبارات الصوماليه المرتدين في مقديشو وهيران هل كانوا مصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولايه العراق البداية من ولايه خراسان جنود الخلافة يسيطرون على ثلاث قرى بهجوم في كنر بعد التوكل على الله تعالى شن جنود الخلافة يوم امس الأول هجوما بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع لحركة طالبان المرتدة في منطقة مانوكي بكنر ما عن السيطرة على قرى جيجل، بيبيل، يخجينه إضافة إلى سقوط هلكه وجرح من المرتدين كما اغتنم المجاهدون عددا من الأسلحة والذخائر نسأل الله أن يمكن لعباده ويفتح لهم من واسع فضله وفي ننجرهار بمعية الله وفضله صد جنود الخلافة أول أمس هجوما لعناصر من القوات الأفغانية المرتدة مدعومة بالقوات الصليبية في منطقة إبراهيم خيل في ننجرهار واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة فرد الله كيدهم وعادوا مدحورين خائبين ننتقل إلى ولاة الشام هل كانوا مصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في ولاة الشام من الخيط بتوفيق الله ومنه استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عناصر من البكك المرتدين في بلدة شحيل أول أمس ما أدى لإصابة ثلاثة منهم واستهدفوا أيضا بنيرانهم أحد عناصر استخبارات البكك المرتدين في بلدة ذيبان أمس ما أدى لهلاكه وقتلوا عنصرا آخر بعد أسره في قرية الصبحة بمنطقة البصيرة أول أمس وفي قرية طكيحي بمنطقة البصيرة أيضاً استهدف جنود الخلافة بالاسلحه الرشاشة آلية للبكك المرتدين أول أمس ما ادى لهلاك اثنين وإصابة ثالث ولله الحمد على توفيقه وفي الرقة بحول الله وقوته استهدف جنود الخلافة بنيران رشاشاتهم عناصر من البكك المرتدين في حاجز العيادات الشاملة بمدينة الرقه ما أدى لهلاك وإصابة ثلاثة منهم ولله الحمد أما في حلب فتم بفضل الله وحده أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعيه الدفع تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية جب القادر في ريف منبج ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة كانوا على متنها ولله الفضل والمنه وإلى ولاة غرب إفريقية هل كانوا مصابون من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو؟ بتأييد من الله تعالى صال جنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة دمسك في منطقة برنو أمس واشتبكوا مع المرتدين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية الصومال هلكوا مصابون من الشرطة والاستخبارات الصومالية المرتدين في مقديشو وهيران بمعية من الله تعالى استادف جنود الخلافة بنيرانهم عنصرا من الشرطة الصومالية المرتدة في سوق بكارة بمدينة مقديشو ما أدى لهلاكه وفجروا عبوة ناسفة على مركز شرطة مدينة بلدوين بمنطقة هيران أمس ما أدى لتدمير جانب منه وإصابة ثلاثة عناصر من المرتدين كما تم أمس أيضا في المدينة ذاتها استهداف عنصر من الاستخبارات الصومالية المرتدة بنيران جند الخلافة ما أدى لإصابته بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكه وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لجثة أحد عناصر الشرطة الصومالية المرتدة بعد تصفيته في سوق بكارة بمدينة مقديشو ولله الحمد وأخيراً إلى ولاية العراق هل مصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولاية العراق؟ من كركوب بعد التوكل على الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عنصراً من الشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية كتيوة لمنطقة الرشاد ما أدى لهلاكه وفجروا آبارا ارتوازية ومولدات كهربائية لعناصر من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري المرتدين في قرية المدينة شرق الحويجة أول أمس كما استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية أول أمس في قرية إدريس خباز جنوب غرب منطقة الدبس ما أدى لهلاكهما وفي قرية كرد الناصر بمنطقة الرشاد تم أمس استهداف تجمع للحشد العشائري المرتد بخمس قذائف هاون عيار ستين ملم نسأل الله النكاية والتسديد وفي نينوى بتوفيق الله ومنه تم أمس تفجير قنبلة يدوية في مقر للجيش الرافضي المرتد في الحي العربي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر وداهم جنود الخلافة منزلا يقطنه ثلاثة عناصر من استخبارات الجيش الرافضي أمس في قرية تل عصفور بمنطقة بادوش وقتل المرتدين بنيرانهم على صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لمداهمة وتصفية ثلاثة عناصر من استخبارات الجيش الرافضي المرتد بمنطقة بادوش ولله الحمد وإلى ديالا تم بفضل الله أمس تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على هامر للجيش الرافضي المرتد بمنطقة هبهب جنوب منطقة الخالص ما أدى لإعطابها وإصابة مرتد بجروح وتفجير عبوةٍ ناسفةٍ على هامر للجيش الرافضي المرتد في منطقة الندى شمال شرق بلدروز ما أدى لتدميرها ومقتل وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه أما في دجلة فبمعية الله وفضله استهدف جنود الخلافة آلية للحجد العشائري المرتد بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية الزوية أمس ما أدى لإعطابها ولله الحمد على توفيقه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. جنود الخلافة يسيطرون على ثلاث قرى بهجوم في كنار. هل مصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في ولاية الشام؟ هل مصابون من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو هل كان مصابون من الشرطة والاستخبارات الصومالية المرتدين في مقديشو وهيران هل كان مصابون من المرتدين في عدة اماكن من ولاية العراق وتقبلوا تحية اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبات حالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا